بسم الله الرحمن الرحيم ا ل م م ذل ك ا فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قَبِيلَ كَوَا بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ ربهم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 صَفَاءَ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ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 نَظَّاهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ َّذ جَعَلَ لَكُ الْ الأأَرْضَ فيِ الراشَعُ وَالسَّم أَبِنَا أَو وَأَن زَل مِنَ السَّمِمَا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَْ السَّمَاتِِ رِزْقَ لَكُ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 اهي إن انتم صادقون فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره وعده للكافرين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 وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى الَ السَّمَاءِ فَسَوَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ 119. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 110. قال إني أعلم ما لا تعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبعوني بأسماء هؤلاء إن كنتم قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آذَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَاءِ فَلَمَّا بَأْسَمَ بِأَسْمَاءٍ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ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 وَلَنَحْبِقُ مِنها جَميعا فإِنَّ ما يَأْتِي أَنَّهُ مِن نُّهُدًى فَمَن تَبِعَ هُدًى يَفْلَحُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ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 وَآمِنُوا بِمَاأَ زَلْلتُمْ صَدِّقَل لِمَا مَاكُمْ وَلَا تَكُُ أَوْ وَلَ كَافِر بِ وَلَا تَشْتَر بِ آياتِ فَمَنَ قَللَ وَإِن وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَا الرَّاكِعِينَ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 وَإِنَّ الدَّنَكُم مِن آلِِ فِي الرعونَ يَسونَكُم سُعَذَابِ وَذَبِّحونَ أَبَنَا أَكُمْ وَيَسْتَحيونَ لِسَكم وَفِيذَا لِكُم بَلُ مِ رََبِّكُم عظيم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 وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس ما شربهم كلوا واشربوا من رزق وَلَا ولا تعثوا في الأرض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 ذَلِكَ بِأََّهُم كَوا يَكفونَ بِآياتاتِ الن وَيقتُونًَا إَّ بِينَ بِظَير الحَّ ذَلكَ بِمَا صَ وَكَانوا يَعتَّدُ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 فَجَعَلْنَا هَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرْكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بقرة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 119. ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون 110. قالوا اذع لنا ربك يبين لنا ما لونها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 آيَ انْشَاءَ اللهُ لَا مُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ نَاذِلُونَ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ نَاشِيَةٌ فِيهَا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما أكادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها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 مینش مین خش و نام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 أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون ومنهم أمينون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون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 وَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حسنا وَقُول لَّاسِ عُسْمِنَ وَأَقيمُ الصَّلاةَ وَآتُ الزَّكاتَثٌ م تَ والَّتُم إللاا قَليلَ مِن قُم وَإِذ أَخَذْنَ مِي ثَاقَكُم لا تَسْفكُونَ دِمَا أَكُم وَلاَا تُقْرجونَ آ فُسَكُم مِ ذِيَارِكُمثَُّ أَقرْرَرْتُم وَآُم تَشحَدُون ثمَُّا أَتُمهاءُون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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَ بَنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُل مَا جَ أَكُمْ رَسُول بِمَا ل تَهُو فُسُكُمْ مستُْتَك بَرْتُ فَفرَريقَ كَذَّبَتُم وَفَيقًا تَقُتُلون وَقَاوا قُلوبُناَا بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون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 وَلِكَافِرينَ عَذاَابُ مُهين وَإِذَا قِيلَ لهُم آمِنوا بِمَا أَنْ زَل اللهَّهُ قالوا نُؤمِنُ بِمَااءُزِنَ لَْنَا وَيَكُونَ بِمَا, بما وَرَ أَهُ وَهُوَ الْ الحَقُّمُ صَدِّقَ لِمَا مهُم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 مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ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 ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم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 وَقَالُوا إِن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند وَلَا ولا خوف عليهم ولا هم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 129. قال إني جاعلك للناس إماما 120. قال ومن ذريتي 121. قال لا ينال أهد الظالمين 122. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى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 وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ البيت مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ مَتَمَّ مُسْلِمَتَ لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ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 أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ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 وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى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 قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِرٍ عَمَّا عم تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ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 فل تَخْشَوهُم وَخْشَوْنِي وَلِئُتَِّ نَعممَتِهَا عَلَْكُ وَلَعََّكُمْ تحتََكُون كماَمَا أَرسَلناَّ فيِيكُمْ رَسُونًَا مِنكُم يَطْلُوا عَلَكُم آياتنَ وَيُزَككُمْ وَيُعَِّمُكُ الْ الكِتابابَ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 إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ولنبلون لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين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 إن فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُونَ فَعَلِّمُوهُنَّ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ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 129. لنا سكلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 وَمَثَلُ ال الذيَّينَ كَفرَرواكَ مَثَلِ ال الذي يَعقُوا بِماَا ل يَسْنَع إِلَّا دُ أَلِذَا سُّ بُكْمُ النُمِع فَهُم لا يَقِون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ رو مل سم اکرو روادی سلائی الله غفور رحيم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 119. والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا واهدوا 110. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك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 فمَنْ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَولَ سَفَر فَعِذَّةُم مِن أَ مِن أُخَرق وَلَ الذيينَ يُطيقُونهُ فِذِييَةُ طَعَامسك فَمَ ت طَووى خَيرًا فَهُوَ خَيرُ الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فِيهِ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان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 يريد الل بِكُم لُصرَ وَلَا يريد بِكُم النَّعُصرَ وَلتُكمِلُ ل عَِّتَ وَللتُكَبِّر اللَّهَا عَلَ مَا هَذكُمْ وَلا عََّكُم تَشْقُ وَإذاَا سَألَك عبادِيَّ فَإِنّ قَرم أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشلون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى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 وكنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض مِنَ الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد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 وَلَا تَأْكُنُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُذْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُنُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ لِهِيَ مَوَاقِيتُ للناس. الناس والحج وليس البر بان تاتل بيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتل بيوت من ابوابها واتق الله لعلكم تفلحون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 وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فإِنِ تَهَو فَإِ اللهَّه غَفُون رَخِيم وَقاتِلُهُم حََّ لَا تَكُونَ فِثنَّةُ وَيَكُونَ الدّين للَِّا فَإِن تَهَهُ فَلَا عضوَانَ إِلَّا على الظَّالِمِ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 واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا قُم مِنَّ رَفَاتِ فَذكُروا الللهه إِندَ الْ المَشعرٍ حَرَامِ وَالكُروهكَ مَا هَذاكُم وَإِ كُتُم مِن قبله لَمِنَ غولي ثَُّ أَفِيظوا مِن حَيْثُ أَفَظًا النَّاسُ وَاسْتَعفِ اللهَّ إِ اللهَّهَ غَفُور الرَّحيم فَإذاَا قَضَيتُم مَّ نَاسِكَكُمْ فَلْقُر اللهَّه كَذِكرِكُم أَبَ أَكُم أَو أَشَدَّ ذِكْرَ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 يا أَْ وََّينَ آمَنُ ذُخُلوا فِي السِمِكَ فَتَأُ وَلَا تَتَّبعِعُ قُطُواتِ الشَّيط إَّهُ لَكُمْ وَضُ مُب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 ريب اذن والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما ياتيكم مثل الذين خلو من قبلكم ومستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا ما هو متى نصر الله ألا إن نصر يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَرِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ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 وَصَدُّ النَّاسِ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرُهُم بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ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 خالدو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 فِيهِ مَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ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 والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لا اغنطكم ان الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن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 17. إن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 18. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا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 ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو فيه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 بالله واليوم الاخر وبعولهن احق بردهن في ذلك ان ارا اد اصلاح ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وَلِِرجَال عَلَيْهِ ذَرَجَه واللَّهُ عَززٌ حَكِي أَقَلَاقُ مَ الرّتَانِ فَإِمسَكُم بِمَغَرُوفٍ أَ تَّرحُم ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله إِن خِفتُم أََّ يُقمَا حدود اللهَّهِ فَلجَا خَلَيهِ مَا فيِي مَفتَدَت بهِه تِلكَ حدود اللهَّهِ فَلَا تَتدهَا وَمَن يتَعَ حدودَ اللهَّهِ فَأن إِكَهُ مظَّالون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 وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا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 وَإِذَا طََّقَتُمُن النِسَ أَفَبَ لَغْْنَا أَجَلَهَُّ فَلَا تَغْبُنُهُ نَّأَيْن كِحنَّ أَزْواجَهَُّ إِذَا تَرَضَوُ بَينَهُم بِالمَغَرُون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 لا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا ضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ إِنَّهُمَا وَتَشَاغُرٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتيتم وَتَقَوَّلَ اللَّهُ وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَغَرُوفِ بِمَا تَعْمَنُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ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 عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِن طَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ أُمَّ لَهُ نَفَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَغْفِرَ يعفو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ عَالِمُونَ أَقْرَبُ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 وَلَّهُ عَززٌ حَكين وَلِمُطََّ قاتِ مَتَ بِالمَغَرُ حَقَنَ عَ المُتَّقين كَذَلِكَ يُبَيين اللهَّ لَكُم آياتلَ غََّكُمْ تَقِل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 وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا قاتل في سبيل الله قال ان واسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتوا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 يَا تَيَّهُوُ الْمَتَابُ تُفِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كنتم فَلَمَّا فَصَلَ قَاوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِ اللهَّ هَم بتَلِيكُم بِلَهَرِ فَمَن شَرِبَ مِنُّ فَ لَسَ مِ وَمََّ مِأَقَعَمهُ فَإِنَّغُ مِن إِلَّا مَن الْتَرَ فَ غُرُرفَةً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 مَا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 117. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي مِنَ من المغرب فبهت الذي كفر 118. والله لا يهدي القوم الظالمين 119. أو كالذي مر على قرية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 قال بل بث مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس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 129. واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا 120. واعلم أن الله عزيز حكيم 121. مثل الذين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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم.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 وَاللَّهُ غَنِيٌ حَلِيمٌ يَا لا تبطلوا صبقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 وَمثَلَُّن يُ ف قُونَ أَمولَهُ مُبتِ غ أَمَ أُماتِ اللهِ وَتَصبتًَ مِن أَفُصِهِم كَ كمثل جنة كمثل جنة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 نخيل وأغلاب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر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 يا أَّهََّينَ آممَنُوا أَنْ فِقُمِ طَبَاتِ مَا كَسَبَةُم وَمَِّا أَخخْرَجِناَا لَكُم مِنَ الأْرض وَلا تََّمُ الْخَبِثَ مِنُّْ توُم فِقُونَ وَلََسْتُم بِآخِذِي وَلَا تَيََّمُ الخَبيِيثَ مِنْ نُطُ فِقُونَ وَلَسْطُم بِآخِبِهِ إِلَّاأَنتُ مِقُ فيِي وَغْلَمُ أَن نَب اللَّ غَلَ 114. الشيطان يعذكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعذكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم 117. يؤت من يشاء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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَهُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَسَائِرُ الأَمْرِ إِلَيْهِ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 117. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم 118. الذين ينفقون أموالهم بالليل 119. هار سرا وعلانية فلهم أجرهم وَلَا ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 110. لَا يأكلون الربى كَمَا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه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 بَيْنَنَا إِلَى أَجْرٍ مُسَمًى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ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 وَاسْتَشْحِدُ شَهدَن مِرجَلِكُمْ فَإَِّم يكُونَ رَجُ لَْنِ فَرَجُلُ وَمررَأَتَالِ مِنْ م تَرضَوونَ مِنَ الشّهدَ إِآن تَضَّ إِحْداه مَا فَتُ ذَكِرَ وَلَا يَئَبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ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 وَأَشْهَدُ إِذَا تَبَى يَعْتَمُ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيد وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيعَّمكُم اللهَّ وَلَّهُ بكُلِّ شَيْ النالِي وَإِن قُتُ مَالَ سَفَرون وَلَم تَجددُ كَاتِبًا فَهَان م فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيغْشِي رِمًا مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَخْبَرَنَا رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ